فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْكِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَىً لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ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 اليس الله بكافن عبده ويخاف فيك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ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 <تكلم> <شفات دره> إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْهُنَّ كاشفات ذره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل قيلون قل يا قوم ما لو على ما كانت قم انني عامل فسنفتح لكم من ياتي عذابي يا حِيلٌ وَعَلَيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ